شبكت كتاب الله تقدم, تقدم, تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا تأذن بعذاب واقع من كافرين ليس له داع من الله المعالج. أعوذ من لا. فتغوث إليه في يوم كان لحجاره خمسين ألف سنة أقبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعجل ولا يسأل حميم حميما فمصرونهم يومئذ للمدين لو تجيد على يوم الدين اذا ما خطا التي تقيم ومن ملك الارض جميعا إن أها مضى هزاعة للشوا تجعل من أجبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلط هلوعى إذا نبته الشر جدوعى وإذا مته الخير منوعى إلا المطلين الذين هم على طلاتهم جائلون والذين في أموالهم حق معظوم الاستوائل والمحروم والذين يطبقون بيوم الدين والذين هم إن عذاب ربهم مشتقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت ألمالهم فإنهم غير فمن ذا غرر أذانك فأولئك فأولئك هم العارون والذين هم لأماناتهم وعهدهم عارون والذين هم بشهادتهم قاعون والذين هم على خلاصهم قَامُوا أَلَاكَ شِيَداً لَنَا قَامُوا ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَتُهُمْ هُوَ نَارٌ وَالْحِمَالِعِ حَيَقَمَهُ كُلُّ مَرءٍ هُنَيُّ بِقَلَجَةٍ عَنِ كَلَّا قُلْ أَنَا قَاهِنٌ لَّكُمْ يَأْتِيكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَأَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ فدرهم يخربوا ويلعبوا حتى يلاقوا حتى يلاقوا يومهم الذين وعدوا يوم يخرجون إلى الأجداد فراعا كأنهم إلى نصبين يسدون وعشعة أبطارهم ترهتهم للا فيك اليوم الذي ك.